موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون للمتقين عند ربهم جنات نعيم أفنَّتْ علَى المُسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ألم لكم كتابٌ فيه تدرُسون ألم لكم كتابٌ فيه تدرُسون إن لكم فيه لما تخيرون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 يوم يكشف عن ساقه ويدعون الى السجود يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون فلا يستطيعون خاشعه النبصار وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أمعنون